فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرُوهُ مُرَكَّ أَلَّذِمِ يَذْعُونَ إِلَى أَضُرِّ مَسَفَ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 فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة رب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 أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْرِينَ 118. وما يتبع أكثرهم إلا ظن إِنَّ 119. İzlediğiniz <tirily> <tiri> <tiri> için